111. أرأيت من اتخذ إلهه هواه 112. أفأنت تكون عليه وكيلا 113. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 114. إنهم إلا كالأنعام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 لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونصييه مما خلقنا أنعام وأناس كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا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 112. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا ومن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.